وَإذاَا خُُشِ غَّاسُكَانوا لَهُم أَعْدَ أَو وَكَانوا بِعبادَةِهِم كَافِرين وَإِذاَا تُطلَ عَلَيهِم آياتَاتُ نَ بَاتٍ قَالَ الذيذينَ كَفَعُولحَطّ لَ م جَ أَهُم هذا صِحْرُ مُبِين أَمْ يَقولُوا نَفْره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 مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا لو كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إليه وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْتِنَةٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقَدْ رَبَّيْتَني فِي الْكِبَرِ وَشَيْخِي وَهَٰذَا فَاقْتُلْنِي أَتَعِذَانِ مِن أَنْ أُخْرِجَ وَقَالَاتِ قُرُونٌ مِّن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاذَا 117. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 118. ولكل درجات مما عملوا وَلِيُوثِّقَ هُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُرْضُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا